معنى لا نكفر أحدا بذنب هل هذا صحيح؟ لا غير صحيح بل ينبغي أن تقيدني يقول لا نكفر أحدا بكل ذنب بكل ذنب لأن تمزيق المصحف ذنب البول على المصحف ذنب هذا ذنب هل معنى هذا أننا نقول لا نكفر أحدا بذنب وأحدا أنكر نكرات كما سبقنا قلنا أحد وديار فماذا نقول لا نكفر أحدا بكل ذنب بكل ذنب مفهوم وإلا فهناك بعض الذنوب يعني فعلها مجرد فعلها كفر تمزيق المصحف وأن يدوس على المصحف كما فعل أحد الخبثاء التونسي وأيضا أن يتغنى بالمصحف من باب الاستهزاء هذا كفر وأيضا يرى أن المصحف هذا يحتاج لا أن يعاد في النظر هذا كفر هذا كفر غليظ هذا بإجماع علماء المالكية وطبعا أنا أقول المالكية بإجماع المسلمين بل إنس وجن بل إنس على أنهم يقولون من استهزأ بالقرآن أو صار يستهزئ به من باب كأنه يغني به أو يعني وأوضعه تحت رجله كما فعل التونسي أو مزقه ومزق عليه كما فعل المصري لعنهم الله والعايت هذا بعيني فهؤلاء ماذا نقول فيهم نقول فيهم كما قال الشاعر لا هذا ولا تلك ولا هو الكلب وابن الكلب والكلب جده ولا خير في كلب تناسل من كلبي ماذا تنتظرون من بني علمان وماذا تنتظرون من الشيوعيين وماذا تنتظرون الذين يحاربون دين الله عز وجل علانية يحاربون دين الله عز وجل علانية وهذه ليست أول قرار تكسر في بلاد المسلمين بل لها أذلال ونظائر لها أذلال ونظائر لها يعني الآن طابة المنايا طابة المنايا فقل فقل الأعوار الدجال هذا زمانك إن عزمت على خروجي إيه والله فبشر إذن أهل المقابر بالحشر على كلٍ ومن تكلم فهو إرهابي وتكفيري وضلالي نحن ندافع عن دين الله وندافع عن كتاب الله وندافع عن سنة رسول الله لعنة الله عليكم أنا إرهابي فليشهد العالم أنني إرهابي ماذا أنني أدافع عن القرآن والسنة إذا كان هذا الذي يدافع عن القرآن والسنة إرهابي فليشهد العالم أنني إرهابي إذا كان أنت تدافع عن كتاب الله وتدافع عن سنة الله إرهابي تخوفنا من ماذا؟ من السجن قبحكم الله كنا فيه وشربنا منه تسع سنوات فإذن ما هكذا تورد الإبل يا سعد ما هكذا يسعد تورد الإبل أو سعد وسعد المشتمين للأسف وتاتي من تأكل بسدييها يعني وتستغزي بكتاب الله عز وجل للأسف للأسف نساول لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق هاشم جدنا صلى الله عليه وسلم ورحمة الله